من القار الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد أو لا من الشيطان الرجيم. والحبي مولاي We <laughs> are راجل الذي لهم غضب want in <laughs> there. وَالَّذِي إِذْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ I uh, موسیقی عزيز الصياد ونقلناها لكم من ساحة مسجد الامام الحسين بن علي بمدينة القاهرة احتسالا ليلة النصر من شعبان.